الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهنا نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصعبه أجمعين ما بعد يقول رب العزة جل في علاه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 فَرَمَ مَنِ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَذِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي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 قالوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي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 إنه لا يَيْأَسُ من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين <تصفيق> اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين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 فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَنقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوُجِدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى قال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخضوه سجدا وقال يا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 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عشر كان عشر كي سقالي يسقى شنادو وحنا كميدي هاي عشر رضيين والسعودي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريمك أفري اللغة أيضا دبوك ايضا تضبية تضباتنا البقاء بالله فانا ايضا من سورة يوسف عليه السلام ايضا بقلاتنا واكولة ايضا من سورة نفسها ايضا سورة يوسف كرميدة حجر كحجر كيهو توسوق حرانيا ايضا سورة دفعين تضبدا سلسلة واحدة احسن القصص ايضا سورة دون ليرا نبي الله <سؤال> يوسف عليه السلام ومن قيمة بادنا احوالة بادنا اي مره اي اي كشاكينيس ملك عشر كيكور ريوتو سوغو حراني وحاين هو دنبايسي ملك النبي الله يوسف عليه السلام تفتيش كوسمين اي اي سوسكينا اللاجه اللي والالكيس كو حفارة بن يامين لاجه اللي هلاي جيسا قديهيسا ملك عارك عارنتي خرج غرسن مركه يكو عادتاي اولاد يعقوب اول نعضار بيدولين ايتوالعيرو انكم لصاريقوم قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون تَفْقِدُونَ نفقد نَفْقِدُ الملك الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاء به حمل بعير وانا به زعيم هاروت الله لقد علمتم ما لنفسد في الارض قالوا فما إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزب والمه فبدأ بعوحياتهم قبل وعاية أخيه ثم استخرجها من وعاية كذلك كدنا ليصف ما كان ليأخذ أخاه في دين المليك إلا يشاء الله نرفع درجات من شاء وفوق كل ذي علم علي الكاتين مريني إذا قرتي أدعوك أدعاتي سله على علينا خلوه يا ولدي عقوب ياتي أمر يسوع كي لا يصاب بحير ولا الخاطقان بقية أنت وأكو أدعاتي إيه صدق في أمين هذا يسوع بقر كما سر حذي فقط سرقة وحو حذي أخو ولال له إسقى من قبل أدعوك Yusuf ay Kolka Waani kan meesha tagay. Kulka koobsku waa go's khaaf daran wi. Faragad gaad keya dardar wa yakineey. Hadu mi kaasuu iskiiy aday. Yusuf alayhi salaam, yara oo ida uu مرنا واحد عليه أوجس ويدي عليه وننام في عينه وصلم عز إله صلّم كي كحد الججبية بكتها سال لقول الليل جري كل كأول لكن تدنا ميا شرفه دخلت نماية ثغوا هي للليل وغرقان وحالا يرمي تباديها كله مي أيكم ولا ليه يصير أول حقوقات غادي جري خن ما كيبو كدر مي كم سقاس قبل ما يوسف كي ويني قوركا لوو ليه قالو وخي ياد انا اولاد يعقوب ان يسرق بيامين سوا الملك حطو بيامين حذي سوسكي بقوركا لغارن هيلاي علابتي سلاخلهدا فقد وها دبا سرقينو خدي له يسغو ولاله ايام من قبل هذا سنه منا اووجي هو يكا عدي كان عانيلي فين سو كخدو تونت أذكر تغي يوسف لو قيستي كما جواب كارو ورده مصدي بكجلة فأصرها تونت وعا قرصدي يوسف النبي الله يوسف في نفس ابوك قرصدي إلا نبارك وحكو دعا يوايسك توقع أولا شكا يوايسك قل كا تونت هنا النبي وإسكاك صديقة ذال بؤلقي كما أقل ولم يبدع تونت موصا موجين لهم يقف فهم بأسيك إسان ويوسف ولينا وهمها دين مدهم لكن تكروا عنه سدوا عنه في قال يوسف يري أنتم إذنك أي شر بلا مكانا ترجى نمائذنك أكو بلا بلا معدن المقن يوحى الرادين إسان والله أبويني أيانا ألم يوب بما تصفون يوسف وحد كتل ماما إسان اتوغن نماظهراء إنا جرتا إنا ينجرين الله كسقر خوصا ايه مثال اني يسوشيقي اني كان لقالي لفظنا لا الله يعيوه براسك يسيبوك قالوا يا, قالو يا العزيز هل واحين وقفا ايدي سنة يا العزيز بعد اني انكي عزيز الورانجي راي يا يوسف سوكوري يا باقر كوحيقي ماركا يوسف باقه حيب عرضي قولا خطابا ايانا الولادو يعقوب يوسف تكذبو فليا ماركا باقر كمباكا سرهي قالوا يا أيها عزيز يقب عقل بيرها إنه كولا دي هدى يا أركان و أوركا نكو يري أنتم سروا مكانا والله وعلا هم تصفون و أدبير قف مقا يدد أنجو بنماشا بضعك شيئا يسام بو يري محاذا حكو شيئا يسام وحيدا كحو الملك وحاد شيئا يساما إنه جيرو إنه سنجيرين ألاكو العلمي وكاوركي واقبه جيينو مريه يتقمو حالي ما يكو قالوا حيلة يا يا يهال حسيس نكعشنا في قبضانه إن له والكسوس حضي بيعمل ولا يعي أبن أبوا شيخا وين كبير ويل شيخ نمذة وداي كل كبير نمال لو قدري نما وده ما توجدنا به خد يعطيا كل خل له يا ويل خن داري قدر يشجعه هو قرنان هذا ويل فخود قادو احد أن انا بقف كان فبان كاناكره قد كدونتا قادو مكنه هو بوسكيس حكومه برناود ميل كانا نود انا رجي وجينه حنا نرا نراكوا واكوجنا من المحسنين تقصد اضا سما فلق انك متان كوجبنا تبي وَأَيُّهَا ايو العزيز لقد بالله باي حردينا واللا ورمي قدي وايله او ويل كان بيرك يودنها كو عايزه وارقي شيء يا لانتي انا هكا يباجوغا اديكا نين كلامك قال الله وهذا هذا إلا من رعما هانه وجدنا ان مطعنا قلب كنغه عند وقتي يا لعظمه يوسف مو يراد الا من سرق متاعنا قرن ما يوسف عديم هوه ويرني يا لابس نذاك تسانك الله لا رينو ما وران معاذ الله ان ناخذ إلا من سرق متاعنا شو قالابس نيا قاتي فلوس عديم بوغياي سدو وركيسه هو فيار في الالهنايا قال لنا بي يوسف ويري ما أن الله الا لما كان جلدي ان كان ما غنغل ايه من ما عتكل وجدنا ان لما طعنا شوش كناكه كان وقتيسا ان اذا الظالمون او طلب بالله تقال ما يني سواءكم كاظالمين مين حد قونا قال قالوا ايالا بلاب ككل حكومده ان انغا اذا حدا قادنا لأ نين كل كان ضالي مو انغا قدر قالوا اولاد يعقوب ايرازي في يصر حتى بيامين حدي سوق بوقركا فقد و هارون سرقين حدي اخو من قبل هذا كور ها سرها تونتي يوسف النبي يوسف في نفسه نفسي سجد هذا جوابك تكون قرية ومات جواب إلا ولي ما تقول أنسان إنه اسمه جيو خوله باسوه ولم يبدها تنتي يوسف ما مموج لهم غير يعقوب قالوا حسيري أنتون لديك أي شر بلا مكانا درجني نماذكو شر بلا فيهنه بسفتي وحصة ميزان قل له إبواينا أعلم هو قل بذا بما تصفون وأنا تلماميزان إن وجيل إن سنجيرين إبواينا أيه أقوم بذا خلوه حير هذا يا أيها العزيز شرف الله إن له ملك عليا أباً أباً شيخا وينه كبيرا ويا فخذ قاده عدن قبكنه مكانه بزكش إن نجا نراك وأكودنا محسنا إنا تائنين دع على وناك سمايزا كنا ملا من المؤمنين إنت وناك سمايزا قال النبي يوسف وحيري مع الله ما نقل إبه وحن إبه كم ما نقلي هنأخذه إنا نقادنو إلا من إن قف مهان وجدنا متعنا شو شكلني أنو هلاه إنت هو أكثيزة إنا أنكر هذا نوقف له قادنو إذا كورس نوقف له قادنني وانا شسكي كال الله واليمون انا عمركا غردلو استعذابك يا نحريس ويدين فيا مانتي حدي لوهونغوباي يوسف نودب هواي كربلا ضح مشكله وين باجت تمر لوادي اوج كر يعقوب ديكر نغي نوابد بعد قبل طبن كنغي واكن ويلكينا ما اينو طلنكينا واو xa sala qii mid baranku taleey ku hurri ballankii aad ka is odaga naga gaadayna wa og sii hadda korno inaga gaari soo yusuf waayay nugu samaynay hadda bay ma hayno ma oran karno ta ani go idin weyn baqwaara yebalad wiilkan siga kor joogaaya hadii ay wiilkan isoo daayira way mandona adawaga markuu yusuf waay wa tiyamin naway aniga wax baan ka kala roona u ii waay xaduu isagu warqad soo diro oo soo ka yiraahdana oo idinku somalaha codag u taga warbixintaasi inkastaa sidii ugu tariyay quluu daran falamma gorti ista yaasu aawladu yaquuba isku qosteen minhu min yusuf inuu wiiqsi markay ka qosteenbay khalasuu gar noqdeen najiin أرنسي فاقارلوغا تشانايا ياغو كودا يوفاقايا ايه قارلو باعاي قال كثيروهم منك اوين اووحو يري فاو بيلبال لورانجيلي ألم تعلموا موويدا نوغاين توبانكينا أن أباكم أذوقين يعقو قد أخذا إنو قبتاي عليكم دوشي نووحوكو قبتاي موثيقان من الله يبويد واكي وضاقا يبايدن كو يبدو الله على ما نقوله وكينا يقولنا يا ريندا. ريندا ريندا ما إياه الرينتا الرينتا سيوى الرينان لسهلا كريم الرين لبا ومن قبل هذا كور وحده اكتهين ما فراتهم وحياتكم وحده كدبتين في يوسف في شان يوسف وعطينه اوضاكا كسرناك أهل كان كوتورناك أطول نمانا حتى بأي يدوين اللبادا جيرتا اوضاكي ومسا انكي نوال نكن ويكي نوال ما ماوران كرنو كنا او قنحي مايو ماحاك الله فلن ابرحا كتقي مايو الارض دل كان مصر حتى يازانا الى اوفصحو لانيقا هذه اذوقي اوهلا كالي او يحكم الله الى او احكمو لانيقا وانتو فرجة بحقية ايقافورو من كان بغركا قلبي بغيس برعدي امريو ويكي ايقاسودعيو وهو أبا خير الحاكمين إن تجر الله هو خير بلن وعلمه هي بدر ولا يعي يا إلى هو لن هو كوسمايا إذا نتجر نقضه الله هو خير بلن كاسي بعد إرجعوا سكالك إنك في لابيكم أروق يعقوب اللابتا حداد فقولوا لها يا أبناء إن ابنك قولنا بيامين ساراكا سوسكي بقر كوحاداي وما شاهدنا احد العلاد الله ورميارك وما شاهدنا حدو حدايه وما انو جيبين كعانتانكا قبان الله هينه وما شاهدنا حدو حدايه يسوسكا ما انو نركينين إلا بما بانو كو اغاني انو حداي علينا من استخداج السواقري في غالي كنك اللقاء بلن أجلنا ثلاثة إنه لكن كل كوا حدا ي حدوا نور جليون نشرجو تعنتك قبنا وحصوها ربلا نهتانا كان يننا وح ما كان أوص ما أنتن ما قادني لكن يا غيب يا قن جاري الله كليتها يا وما كنا ما أننا هين للغيب وحقرص حافظين كويلا ليه ما كانوا يقول كبار كان حديدونه لقبن تونه لخيبن تونه وحصل ما أننا غيب هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله الاتذاء يا وربين كيم يبلون أرجي ما ولين لقنعيا لدونا يا حداد نوقن عويدنا مصر بيروح كل عن أردنا والله لنا ما قال لي مصر ويدي وخا كوود ويدين كيرتا سفريه كان عاليين ايم مجن ك سفراي انلا ميلا ايم شكاده دونتي انلا ييميله كانا واد ويدين كيرتا واس ال قعس واسا القريه قريه قضية مجاز. مجاز اللغة العربية كوا كان بين حاجي لا هو أركي من في أنا واجسيا مساجد كوجيرة أو في المسجد يبغى منك واقف المساجد وترى مجلس واقع مجلس وقع ويا اللي واحد من واجسني نكأنه واجسي لا بد أسكر دعيس الله بدي واجل أريك على تي ما من يلوش اللي باحين معلو قرناي وحالو قرناي يا مسجد اللي باح من شوف واخه مجاد كل كوابن ع واحد راك تلومتي النول ماذا انا راك ليه وحيثي شادني منك مجاد كويلكا واسال القريه او قريه محليه واحد تقما اللي هذا اذا وحلوا يدين تقما ما واسال أهل القرية وحكى قصوهماي، قد كمرخوش إذا نانوكلك كليجية الناس باللييرة، أغلبهم ركى كليج أو بسنجين مساكن هي بيوت باللييرة، قريما حاله هذا تدمي زيادة خسرت أجرناه، وأحنا جازوا كل جيرانا ملة ولا مجاز في القرآن، شدو لنا يا القرآن حقيقيون، شدو قلنا يا القرآن كمن أولي. الى اخير حقيقه كل هذا الدليل يجعله قرينا ماشي الى الدقانيح اللي يجعله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم قرانك يقصوا على الرطي ملك أقل كريهة اللي قاعد لعيو. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا اذا أقلها ملك يجعله مساكننا وعلى أورانا بيوتنا وعلى أورانا قرينا مالا لجوغينا ماليكا تلك ملكو قاري عين ناس باع الأورانا قرينا محال الى هذا تلك ايه الدقمه جوغان ولا مجازة فيها واسأل ويديها القرية تقمد أن نجوغني عاصمة دي مسر وداتك كلنا بي أرنتك دعضي وسأل ويدي القرية تقمو ويدي هل تقريضا أن كلنا آهاني فيها قذحه أرنتك مركي دعضي أسوسكاني أرنتك نجوغني مسربان جوغني خير مسرابة ورأيسو والعيرة سفر ورأيسو اللا سفرك أقبلنا en mä jää siihen, että en näe, en näe, että hän on kovaa, siinä, että en osaa varkaa juuri, se kuujenä on, että vaan, että ei mä saa, että mä saa, että mä saa, että mä saa, että Kohor saa, että mä saa, että mä saa, että mä saa, että mä saa, että mä saa, että فخبر كلام كليه جمله اسميه اي قوه رنا تفيد الاستمرار وكان دع توكيد ووجرته وان انكم تصادقون فيما قولنا هذا كان ان نريد اليك فبانو كشغينوا وداكي ما كان بيدي شي ودا وعنا كل قرر دليلوا واحد قال وحي نبي الله يعقوب بل مركي لنا هلا كما حرف ابراهيم فالله هو ايد شان هذاك اسكو دبريده بل بوكو انفيل بل و عا شيغي شان اكمجينن دو واحد جرا و حوي سول و حيقول ايسي تكوم ايدينكا ام بو سوقم اي امرن فلا يجب ينغل حي ففعلتموه قال جميل جزاء فيه هيا انكو جيري والقضاء والقدر وإنهوه قانسامو كل الصبر واناكبضا وانبوك اي ارققح اي عفشالاهين اي اي اي قدقون اساكا سنجيري انت اضواركو دي كرابي كان يعقوب لغيسو عصا الله ايبوي نموذا اياتياني انو الي ما بهم صدح ذيبا جميعا ايبو Yusufkii hore afar ta sano laga joogay bay aminka nadi Abu Hadawana reertey midkan ku Erra in iyagoo Damba, ay damaan marka Nabiyuu Yaquub Alayhi Salam wuu haa ilay min xiyaar in nasi kamida oo oo u على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان الدو المبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل العديد ويتم النعمة عليك وعلى آل يعبوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسعاق كيبوا للصعداء إذن يوسف لما درمان وإن شأن وحماء سد عديد إليه مادان بان في العديد وحلو شاكا يواقعاتي يحادثك يدعذلي بحوضن بودردري يمانكي شارك أصلا الله أبو ينموذن أياتياني إنو إليه ماد بهم سبعلي واجمعيي في يوصف وبيامين ورغوبيل جميعني يقعد بلكسو أبو يقانارك إنه أبو هو إساكا كرياتا أيها العالم سيدا مركوش شعري موقف كيسة إيه النية دي صيارة كتير جدا تنبهوا قبل حيويله شي قاربو إستعدادا قاي وتحول يعقوب جسدي عنهم حيويله شي والرواي يعقوب ذيك جسدي يا سفا على يوسف بيمين يروي المساكرين يوسف قارم أبصرنا لجوجا يا سفا تيرانا إذا على يوسفا عن أطيران ييسناي وبيضات وعاداتي ايناه لفديسين دول عبا فولي سدوء مرقايي من الحزن من أجل الحزن أركطالي يدرت ايه انيسي العدالين فهو يعقوب كظيم ممي مرق بحسيون وفقا ماركو آدو والوالساني حدناه النوى ايه وعلا عالك ايه وحشيك مادو اسكيلالين ايه كل كان ديماتي هيش هي ولولكي هي قلبي وركي هو قردى هادانا فاني وين ما على علو فلما غورتي است يا سو منه اي غ قوستن يوسف باي خلاصو غنين نقدن نجيين قال كثيرهم إنك كي هو اينو يري الم تعلموا ما ويدان اوغي ان باكم في به قد اخذ إنو أبيهم قبطي عليكم كركينا موثيقا كالسوني من الله إبوين ومن قبل حتى كورلو أدوكتي ما وحيات فاراتم كوحد كذبتان في يوسف يوسف الرنتيسة فلنفراحة كتكي مايو على الأرض تلك المصر حتى يادانا إلى أوفصحه ليعنيق آبيه إنان كتكو إبوصحه أو يعقوما الله إبوينه حكومه ليعنيق أوويلك إبئي دايو وهو إباء خير الحاكمين انتكال نخدا أكاو خير بدانا إرجعوا نخدا إلى أبيكم يعقوب يعقوبكم نخدا فقولوا لها يا أبانا أذوقا إن ابنك ويساقي بايامين سراقا سوسبو حدي وما شهيدنا ما أننا نركينا دو حدي إلا بما أي أن نكوه جاني علمنا أن كذل تنبكوه جاني وعلاب تبال لغا سوبيحي وما كنا حدانو دارنا ويلك إنكو دارناينا وما كنا ما أننا هاي للغيري وحيا لها حافظين حافظينكو وإلى لي واسألوا ويدي على القرية الدقل التي قريضا كنا هني فيها قده هذا والعير سفر ويدي التي سفر كان أقبلنا قابله فيها قده هذا المسار كواذا نميت وإنا أنكا نصادقون ثم نشغي قال النبي يعقوب يريد بال ان شيغي ميسه اسوالت واق قر حسين تكم ميدينك ان فسكم نفتين و هي يدين قر حسين امر ثلاثه لون بايدين لا قلنات ففعل جموه امرك ان نفتين يدين قر حسين ايا سميسن فاصبري تلكت كيو صبرون نكونا يا دلغا جميلون ونرجن لا جزع فيه الرجج هي عبشه هي على اليوين اي المدنك يجري حدا يوسف وايه ويامين وايه فهو بالكي طمانكي نكالورونا وايه قد تغادنعي عصى الله أبا وينموذن أياتياني إن أبا إليما بهم سد علي جميعان يغضن إنه أبا هو أبا العلي الله دوم ديسا يؤونك وأقوم بذانا العاكي مامبول ونعزا المرسي بذانا وتولى يعقوب عنهم وإذا شئوا الرماين أيو حقوا ذيكا جلستي وقالوا الحون يري يا أصفاء أني قد تيرانيوض إذا هلا يوسف يوسف قال كيسانو تيرانيوض أيو يري وبيضات وحاعداتي أينه لفديسين دعوضب ماذاو يوحلوه أركا يكلم آذي حاعد من الحزن من أجل الحزن مرق دراد أي عنده يسير لعداتينه فهو كظيم والوالبوحييو قالوا تالله تفتو تذكر يوسف يا أسفاء على يوسف أبوه ماركو يقول واركو دي كجهة تسألي والكال سألي يوسف كلفة اللفة وباي يا فردن سنة لقجوكي بعد كعروا الحنطة يساوماها تبدين انه مصر كلمي مثل مصر هذا القالي ودك عنا انت اللي قوله قالوا تالله يا بوين المريء يبان وقولا رنا تفتاو لا تفتاو إن إن هذا كسولين تذكره إن أتسيك شجع يس يوسف أيوم بعد شجعه والرجع كله صورت بما قالوا حير الله يبان وقولا رنا تفتاو إن هذا كسولين تذكره إن يوسف بعد شجعه حتى تكون إلى أدنى نقطة يوسف وهو هاي سكرات هذه اللا فاقي بربر هي جاري اكتاغن شادو والولاي شي ونا والبهاراي شي باد با بالو بربرتي حرابا او تكون الى اذكاتي من الهالكين قوة بنسي يا يوسف وركيز دين شنو شقد يا ويلا سيار قال النبي يعقوب وحي لنا ميشا وحكى ما شان ما ياله بس على عالقية هي وحزني تيران يزيل إلى الله يبوي هو أحد الذين جبعته إليك وقول له أن لا يمشي عن كردي إنكم أوان تعوي يا داري يا ضادي القدر أي بس يوقف خمرك يمرغك بالات وأنتم حملوا ويا مركزه فعايش هذا اللقمة غلو حانو على علو حزنك أنا ومرجعه على شكو وعن أراعلك هي مروحة أشاكت البوين إذ مدعوين إذن لمدك أعلمين إذن مدعو دينين وإذا بدر أنت الأمان فيك إنت أدو يريد وليب وحكى الأشاك أخر هو حدان يعقوبة هاي من الله أبوين حقي ما لا تعلمونه وحيدانوك يوسف أنوني هاي خيجي شي نوارهم inkuu yatalkin ina i aaniga iyo hooyadiis asad ee hitaanka ugu sujuudno inay raayto Kaukavan, kawkaban iyo shamsaha iyo qamara raaytuhum liis ajidi inay malmarto hana haga badan kowgay idinku wax ma ogidi kulkan allah uu dan sheeganaaya amanisiyada dhulka la هكينا كهديه وحي رياب بنيه وإلى الشيدي سقالكي سوارتيوه اذهبوا تقل أرلم مثلا هذا فتحسسوا حرامة تحسسوا أول يهديه وبعروه كهديه تحسسوا يهديه بعروه حرامة من يوسف وقتله يوسف ما الدمانينه محنوه جيدينه من يوسف يوسف حرامة دلكو كل اللي هو واجهوها saxiib walaalkii biyaami oo tokor baahre adleedii isna waa nabad qaba shaadi ninka sadaxad gumusan dari kan bannaan dalgoga لكن badqab ta kan kas la wayey iyey kan la qabrin fabaada daran aqeedada yaquuba qofku markuu muumin yahay ومالكافرو فأنا وحمرك المشاكل في أدواته دون لكل ما انتحالك سمينا قوس حركة شناعي سون وراء عباية بنت منديل سخوشواية إيمان لهم إيمان لهم لكن قف كمومين كا يا إيمان واعدا ولا في مركين أدواته سيبداته يا فرج كوداوي إن مركال أدواته هذا فلس كدوياي أم حسنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء ومراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال إن نصر الله قريب اشتدي أزمة تنفرج بل أيد الحركاء اسكو سررتو وحول بها كقل لفزناتو يدا فيزمدو وناجنا موارو حمنا موارا قولك مؤمنك قص ما يا بنيا ويل الشيدة اذهبوا تقا فتعتسوا رادية من يوسف وأخيه ولا, ولا تيأسوا حقوصانين من روح الله إلا أن عريستي أكاقوصانين نفق إلا وسنب العليو إنه لا ييأسوا إنه سنقوصان سن من روح الله فبن عريستي إلا القوم تضم باقوصان الكافرون قال مسلم ما جوزك كل ك على قنوط من الرحمة الله كثير من الكفار فلو كفرنا يا وحلم إذا هو الأمن من على دينه هذا هدج نجود دون ساتك أو النار كل من ملهيهم يذكروا كله أفاء منه ما خلا فلا يأمنون ما خلا إلى القوم الخاسرين كل قواعلهم منك بين الرجاء والخوف لبعض منهم دحية war raxmad ilaah uu aan qabtaaga iyo umwaanayo xaqab kale uu ka baqayo labada waa inuu ku nolaado falamma gorti sagal xiinino timid waat ciil fi wa beeraday xabaarti wasii badatay waxan lacajiyana ayna mirir mirir soo dhimatay markan wadaan sagal nin kulkasi uu soo galeen yuusuf ay dakhlu adageena uu saw soo دخلوا أولاده يعقوب سرعالكي مركا إماده ويصوغاله عليها على يوسف أيو صوغاله بيقالوه إلاه يا أيها العزيز تكادي بوقولك كل إكتا أيو يوسف أيها يا, يا أيها العزيز شرف الله مصنا وعن تابتها دنرر يعقوبنا أي إياه وأهلنا حرور إياحيدا نذي اللور رور إب باهيدا إيا هي إيا هي إياكولاي خالنهودنا أي الله نوشه أنا وعلى قياس كرمه هذا نميم ويسكن نميم وأنا في الموضة من وجينا وعنو لنميم بالضاعة ولا عنو لنميم مسجات لعاقروا إذا أحب ليش أنا لاركين حاولنا العفو مريتني لنا أنا عندك الكيلة خدانا وحنا فلا وذينا و تصدق علينا أما وحكا قادر بابا أموضنا أما صدقنا وحنا فسينا وحنا فلا موضا تصدق صدق إيسو علينا كوركا أبال كاقا سوماها ألاكو قدأيان أماها إن الله يباوين أي ياجيزي أبال مريا المتصدقين ذاتك ديخ سيالك وحوظة سيئ ذاتك قومون الله عليك. الله أبالسين أيو وحا التوكيد لجارسية أوصيخ وفقا تغسيه الذي لنا أيو إلا يري من ذا الذي يغرض الله قربا حسان وما كان محتاج معسين أيسي إلا هذا ما يسعى للماذا وحاوي يري أمركي سيبات فريسي متكناد وحسي سينا وحاكما في الأيسي أساقه أبي أبال إلا هذا إذا وحا سينا إله بأبها لقد كنت أدخل أدخل سيدا لكوكي مريي وحالك أدخل أدخل إله وحامهيوك من ذا الذي يقرض الله خالحفان وتصدق علينا إن الله يبوينه يجيه وأبها المرياه المتصدقين تدخل جرسيالك أهو عصدق إستا وأبها المرياه قالوه حيره لي أولاده يعقوه وذكي فاللعناننا هي هالله tabawo yin magaciiba nu ku dhaaranay caftaay hina den kas juleenin sadkuru hina xusay soo حتى in soo fanni kale jira hatta tahkuuna ila أو sad yusuf من sheegaysay xaralanka karra aw tahkuuna atkaato min alhaliki fatkar ragumaday adintay kala wuxuu yiri على warka lama من الله يبوي نانو شكتي وأعلمه وحن من الله يبوي نحكي أنكو أوجاي ما واحدا لا تعلمون أي جنكة أوجي لما كان رجلا سمي يوم النبي البلغييري هدي وباك النبي وحى مثلا يوم كله سالحين هذين وملفي على الله كلا شيء هدو له لكن جباسته أقول دارن خراب قيس وين يرون الكوذائي اللوغو طوري حتى نصيد اضامه اللوغ قطعي حتى نصيد اضامه اللوغو بان شيكي انت وحق لك ورحدي كذلك اللوغو كان حين ايو ارمياتي ما لا تعلمون تهتا هيكي بايهوصولك تيووحيدا اوغيو ان الوغو اوغاي اذا قل نبي بول ملكع سمالا يوكوحيدا يهيوحيق اوو امان ايو وان لو شيكي يا بنيا ويلا شيخي إن أبوتك فتحسس رادية من يوسف الراديا وآخيه حرام ولا الحرام وبعالة لاوانا ولا تيسوها قوصانين من روح الله إلا أن حديث تيساك قوصانين إنه أرنك وحياي لا ييسوه إنه سنقوصان من روح الله إلا أن حديث تيسا إلا القوم أياه قوصة الكافرون قالوا بيو فلما قرتي أي دخل أولاد يعقوب قال عليه يوسف كركي ويقالوا لذين يا أيها العزيز شرف بضنا مسنا هذا غير يعقوبنا يوعنا داري وأهلنا حساسك يعرورتي الضر أباري يباهي مجاعي يدباته أي أفرنا لقرديو وجينا وحنولني من إبضاعات بضعه وزيات اللحق له فأوفي يا مايستر لنا أنك قالك الى وتصدق صدقه علينا كركنك إن الله يبويني يجزي محوظة المريه المتصدقين تكوح صدقه نبي الله يوسف بارك يا يو ابن الله صدق للغحيم أيها تتكا لليها ومصناه أهلنا الضر وآبه إيه ولاله حرفتها ذلك هو أما ابتك هو قلبي يسيوت اوات اوه عمي هو ما شوه دماتي هو ما شوه دماتي نحن ذي انو قبا قبا يفتنه ايالا قاري قال وحويري يوسف هل علمتم ما اكتيهين ما فعلتم واحد رجي انان سمايسان بيوسف ما حصوصة المسواء الاو ذا واحد يوسف كو سمايسان محاريز درد اذا اقل انت اتكى حدان بنكو انتا نعيلك يبال لك هكذا رجولي يناح يفاه مالكي دم بعد عالكو تورتان دل هادو ككوريين من ناتذين نفره وقالتان خي الله يركب الحزا هل علمتم مالوكتيين ما فعلتم وحد قصة ما يسان بي يوصوفه واخيه يوسف يوصف كفر حالتان كميسي قاد كله فتان فلالكتي اللي عبرتها ابا ما حصوصتان تريد درب ودرب أو قديم؟ إن أنتم جاهلون، فريد أو حقي؟ أو يوسف يأمر كسوه نقود دون أن الميدانهقي؟ إلى كنا في سن الجاهلين بالعهيدن، هي عذارين، هي بينشاجين، هي مصابين، شخص جاهلون، هذا تد كي ما سرعت ما إن إذنítulo overst له الأ énبم الذي يريدونه وننتضي ترفع أن للذيions أنت وهي حتي محن وحدا må الله ذيzos للسم الإذنه يؤمن تنبيني حديث ، ذلك ، دعم المجنز وُدعوه يقولها أعجب عندي شكراً أشمال بعض الأخرين 95 يقولون و Sa her الو انا اليوسف يوسف اجا نذل لها الله الله سد هذا قريدي شعري يوسف باناي ويل شو قريه جوجو النخري بيامي عيلو بان تويسن ابو قر كخينه ايو يري وهذا اخي يركي قال يرانا وقت بيامي وحير قد من الله علينا قال <سؤال> لها انا وانا كان ياكو افاله ابكري قطمنا الله يبقى اللذي سي علينا كورك النقا نعمة النقوار كيسانية برواقدي حافيماتك يتلذي كوريا وحانو إله نقوك اللذي سي ومحاصوبكو كارتي التقوى والصبه إله اللقا بقونا صفره أيامانو البلقو كارا يصفوح يري إنه الرنكو حاول من روح يتقى اللقا بقى من الكفر والمعاسيس كإلالية وحل وفراي قوتها اي واصبر وهي دباته كيني الله بوينا لا يضيعوا مضيع اجر المحسنين تتكونا كما يدعوا اذا صبر هي تقوى كذا قال ابو القد كله بده يي ما الله eba magciiban ku dhaaranay lagad waxa runa asaraka allah yusufay doon ku Esadoga anina halkana Omar kaado og kuugu dhagana isadoo ku dunkan ay ku cambaarayay waxaanu ilaahoga ilaah dooratay ayay mana xun amma anaga waxaanu sameynay wa in kuna la khaati aqaanu waxaanu فاولا الولالكي كسميه ما محمد سلم وسلم كسميه ما ان كفو اني غنيل دفني شيطان ينفنق بميسين حد انا كل اي الله كو دورتي نقدر فرك الله الله كو دورتي علينا غور كننا وان يكون اننا امبارح انا لاخطينك وقفي فقدم بامرك ايغا يرتابتو نكي سادو غيدين ادياسه ما ليك ان نضل كنن هايزه امو ابن و كجاري ضرب قالوا حويري لا تصرف الدجال عليكم كلكنما علي اليوم منت ما أنت بعد أن تقال جرين و أشيء جي و هي كذا بعدين كذرت أنت أسوأ سؤال قالينا من أنني مُحَمَّل ما قِيَّاي ما تقال أيه خلقان سويري ما كي كف قديف تقال ما جرو تعوي يدود يحد واحدين شجني كمدين ورخي أنت اللو بومبري جافب كي قالن إنه باوتن في دافو يغفر الله لكم لا تطريب عليكم اليوم كافما ما أنت وحالا يذين محا يستو حدين ما, ما أنت اللي يبري وألغو صلبك عليك كرة. لكن مركو يغفر الله لكم يري يغفر الله يغفر الله باوتن في دافو لكم يذينك وهو أي أرحم الرحيم أنت حريستان هو نحريس بلو marka caajowdi saafi noqdo walaa liman lo farisay ga waram ugu ayaa ارالقوه خميسه واحد كوريدان على وجه ابي مركه وريسه دغيسان بقو هذهنا خميس كان داو قال ادويني من كان هو من كان هو الله خميس نبي وهذا دوت كينه عليه هذا الخمسة إنه أقول إنه لا أكسره عندي مباحي ما أجوز وياه نن كان وانبي نن كان وانبي حوصل الله لنا في عيسى كل كقدرة الله ومع موليس اذهبوا بقميصي أبكر كي يلا تجا هذا متى كان فألقوه كل على وجه ابي هذا وجه عيسى يأتي وحنقنا يا وصير مدوح جينا يأتي بمعنى يسير ويرجعون وي. إنه وصول نقرأي ودقا عندها مركي يصول نقضان ما شكوبها بابه وأتوني بأحلكم أجمعي وروا نمار سادودنا في إنساء قول إلا تدبيري مركاسي وقينه وأنه لها وعلى فرعامي من بركة يسنبوها إنتم اللذي يتبنين دلي إيه اللذي يتبنكي وفرعامين كل أي مصري ما نعيان وإلا تدباته ودير انتا لقارنا حذيك بات قال النبي يوسف باييري هل علمتم ما اكتهين ما وحيئت فعلتم قصة مايسان بيوسف واخيه بحيه تعدي بيه دردرا قد قصة مايسان يوسف بيه ولالك ما اكتهين إذ وقتين قصة مايسان أنتم بدينك اجاهلون كما وحقين هيدو قالوا وحيئ لذلك أرينك هذه عرين لانت هذه ميا يوسف هلا وحيري أنا نيجاني ذن لا هذا لا يا يوسف وأه قد وعذاب من الله إبنو كلا دايت علينا أقول <سؤال> كناك نحمل النوجة جدا إيه يبغى يسون أي إبن نجوك كلا دايت وحن نجوك قرني ثقو إبن أي أن وضب الجنيو إنه من روح يتقي الله يبقى ويصبر دلقاته فإن الله يبوين لا يضيع مضيعه أجل المحسنين لذلك وناك قفلا فألقوا كذا يبقى مضيعه قالوا أولاد يعقوب حي لذين فالله يبوين أنه كلها لنا إلا قد وحرنا الله يبقى إنه كدورتي علينا أنه أكرك أنه كدورتي وإن كنا ولو كنا أنباءه أنه إيه إيه لا كوه قفا وقع ذلك يا ولالك يا اوضاك يا ابا انتبقوا قفني قرتمك قال وحو النبي يوسف يري لا تسريبه دقال عليكم كركين ماه اليوم ماهانت يغفر الله باينين دافو لكم اذينك بحي قفاة قشان اني يا ولالك يا اوضاك وحي دين ماهيسان لك لكن اوامرتي قرابتها قويسان يا قفاة قشان الله يدين دافو وهو أبا أرحم الرحمين من تنعرزته أو نعرز بدونه هذا جمالك اللجو ورمينا هذا جبته وينا يا ابنها بولطة جا بقميصي عبورك يا هذا كنا على وجه أبي هذا وجهي سكاريسة عبورك كريدة يأتي وح النقل أب بصيرا يروح جاها مرق هذا جنداه بحنا واتوني إيه ماذا في أهل لكم دفينا أجمعينا دمنتم حلقوا جبر جبرت حوجا كان عنيا بادية أمميا شادوا دنتين ساقرا من مصر مش قاعد يجوا كل كعبور كمصر لجسوا بحية بوأنا كعبور كأريه وحنا نجوا يَغِيبُ كُيِرِي إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُم فَنِدُ كِذُن قُوَادٌ لَا دَلَوَدَيَ أَمَوَادٌ لَوْلَوَدَي وَادَ كَبَوْدَي قُوَادُ اسْقُدَر دَرَنْتَ ذِيلَيْنِ يُوسُفُ بَايِسُ الْغَيَانِ أَخَذَ الْحَيْمَجِ كُلَّمَا قُرْتْ فَصَرَتِ الْعِيرُ سَفَرْ كَوْكَسُ خير يعقوب أباه دي عقوب إني أنا جا لأجدو سكوا حيقد عايزه كن في حيوس يوسف يوسف ودقيسي من سكوا يا بعد أربعين عامه ويرى لولا أنتم فنيتون حتى إذا نجود على دار حكمين إيننا كصدق سموني أيروما إلهيد لكن وجدنا جاي الله جوا سكدر درميج وبصوتا قالوا حي هذا الله يبعنكو دارني دار إِنَّكَ نكو داري انك ادي غابا ظفي عَقْلِ وحتكون سغنت عقلي ورهركاغي القديم اول باد با فرسان سنزيد هاي يوسف يوسف كويسي نبا بون ورخي فجيلين او اوخيا با ظلالك القديم قالو انك ماذا وراء السنة يكوّضان وإلا محجفة وقوّق علي وسلاهيات ومكاهي لي مهيّا ونبي معصومة مهيّا لي طفيضا عليك عقلي وراءك القديم يوري المركي هربا سلاهيات وماركا راكاد علي يوسف يوسف تاكوهي يبا توليكو سوران تايو بيش كامل نصيقه ينكي مركة يهودان الأورانجي لي waaqi كان abuurka diigal sabriyi shaqnimanka kala qor iyo wax ay u karameeyaan odaga wabaan xun ka galay aragtii xun boo na iday abuurka aniga ha leedhin alloorde tanto di مايو so dangelini mayo abuurka an la hordo sana ba u ga nixiyay anu ra farciyo ortqa dad laye ki ma ba xagmur هذا الفرح قلينا وهي يهودا منك عبورك سوقا بيوه ليك لها ألقاه عبورك يوسف وحكو الردي على وجهه يعقوب وجهه كي سكر كيسا وعبورك كي كو قبطي فارتها وأنه يعقوب بصيرا بلوحوجيه صباح صوين وحد الله عفارتان ثانو يوسف تكوها ووات خارفان طيلا لها قل كاسو حرورتي كوب قال وحييري نبي الله يعقوب على ما قول موانا هرا إذين هرا لكم إذينك أيوب غير أيوبة يعقوب قال نبي يعقوب باييري على ما قول موانا هرا أورا لكم إذينك إني آنقة أعلموا وحنوغهاي من الله بوين ما لا تعلموا سوكورك إلوي مذا عبورك يوسف لأي كانيمة كل محالة قد سباني اللحي رسوما وذلك جلبها اللح قبصته وحانو سانوه اوال عدادين ايييي وذلك الله طوغي قالوا شاركي يعقوب عقوب حينا يا ابانا هذا استغفر لنا نودن بداف دولاغو إلا قبكانو قللي ان اديكا قللي ان يوسف قللي ابا يامين قللي انو نودن بداف النوتو هذا ابا هذا هو ايال هذا هو يا أبانا أبانا, أبانا استغفق لنا وحد ما أدن بالله في طلبتها جنوبنا خبنا وقبري إننا أننا كنا وحانا قلنا خاطئين وقفنا حدانا ذيكا يا يوسف يا بيامين بعد ذينا وقفنا استغفار في طيب وقفنا آخر إلا يزمي الله حبا وصاعة رجاء جرتا حين يبغى في رسوله إلى الأخير يبكر لكا ماما صنو قناه كل هذاك قال شو لا سغايه مسجد جمعه ولا سغايه او ساعه الاجابه هي كو جيرتو بس كلن قال لا ستاكي دونا او العلم عند الله قال روح النبي الله يا يعقوب سوف تدفن بعدما اي ناس تصفيل لكم وعانيدين من اخويدين دونا قبل اني غردي الله إنه أبه هو أبه أيها الغفور الله تعفيد بضان يهي الطائفين بذلك توبتك أنا الرحيم بهم الله ونحريس بضانه وقال لسوك وري مركي حدين لسوك وري مركي ريارك وكشو عديهم مجاربين مساء نبي الله يوسف تنين بوصاق على دورك وكلس يسألوا يا باقر كتالك ووهي مادين خارك بمقابلة لونسا مريع هل عصان مرك وحوري لا يسكرونك تفضلتنا مجالد مصر بعفيس كيبلة تجري استقبال خييف جيسار خلنا ما غورتي أي دخلوا فوق وان لوضع وقتني بألكم مجمعين ببلة فولية وحفر يعقوب لقمة إيمان خلنا ما أي دخلوا شعر يعقوب صار قاله يوسف يوسف كوركيسا سداي عليه سري قانونك أبيه هو يد سلطان في كبلة الله إلى ما هذه اللوادي بوجهه أهو حضمي مي إليه إساقا ما أشوفني هذا ويهو اللبضي داشت ألقا زورت شراب كله أحبي والله يسكرون لهم كذلك وحوضي دانا إنه مقالدة دا كسوكو باقي نمو شرفوه استقبال بو سمريي ما لاتكدفت ديسا أيها التين دوين وقل شراب لقاي هل كاسوكو قابل إلي قل كي مقابلتي دا ماتينا حتى الله صحضة وقال وحوي لي ودخلوا مصر حد غير يعقوب دين صدودن مصر قال إن شاء الله عباره اخير تول حد يبدون امينينا كنكم مغالده مصر بل يبا امدنا لك المين كما قال لهم مغالده حد لك لده جينا لبدي والد بو صودي حبيت يجيبو كاني والرفعه يوسف حكم لي ابويه رمدي نشي على العرش gambar ku wuxuu ku maayay gorkiisa ayu kaanay xafiis yahay derkeen suuug yahay indhaha luguhu hayay halka walaaladii in maashi wa khar wa hada li nadi wali ya reerki udan tafuu yusuf sujada iyo salaam ayay taayadi أبو هذا وحن مان تلعي تأويل رؤيا رؤيا ذي فصل كذيوي من قبل ماذا هو أن كل رؤيا إني غأيت حتى عسى لك وكفا وشمسا والقمر غأيتم ليسا جديو هذا تأويل الرؤيا من قبل قد وحارونا جعلها رؤيا إنو كيالي ربياني يا ربكي حقا مثل بصناتو كيالي وقد أحسنا بي يبوا إيوان إذا أخرجني مركو إذا من السجن حبس حتى ماذا يوصف لك إياك كبنماذا حبسك وحاكدرنا خطر ماء حبسك وحاكدرنا خطر ماء حبسك وحاكدرنا وقال أحسن أبيك إذا أخرجني من الجب المؤيرا انكسار القلب قوتي إياي وضعوا مايا يا أي أي ماي ما إيمان إيسا ودرانك أضو نورا إياك كبنماذا إذا من السجن وجاء إذ نهوا بأذن لي من من ماشي بادية عي أفترعه مركي بأذن كجانه أيها إله إيوان الفليم أدي واحد عينا شيطان بالعسكري وذاك كوريج ومركوج فيكيد لك كيدا إن شيطان يوسف نسيبوي عليه من بعد النزاع الشيطان شيطان هدو وسوازي بيني أنا وبين إخوتي انا اوالالله وحيد عمره دان سيدان باكدن به ان انا انا ربكي لطيف اللبكي مهم بدن لما وعقه يشاعه رب. انه ابه هو يساكاليجي ايه العليم. الله قوم بدانا العاكي ما ملوان اكسا ممورتي بداه ولما قرتي اي فصلتي العين صفريه كبقه ايه قال لما ساركب الحينب قال ابوهم فاي عقوب ابوه دو هني أنايا لا جدوا عن هلايا هبا إلبا عم بارتي قصان كوسارتي هني لا جدوا عن هلايا في ح يوسف يوسف وداي جيسي باسنج كي جمر مرايا لولا أنتم فنيدون حدايدان يجوك في حجمريننا أصدقتموني واقير قالوا لهيدا خلوه عيردا تلاه فانو كلارناي إنك هذاك أبا لفي بالعليك ولا أركعك جيسي يدخل سوكان تاي القديم وريعي فلما ما قارتي عن جاويمين البشر كي أبورك وداي هذا كود بشاري ناجي الق بشر كيفي هو خامس كيمو على وجهي يعقوب وجهي سكر كيسا ساري فرتذا يعقوب هو النهدي أصيرن مذوحا جدا قال يعقوب بايري خلنا ما قول هو أن أران لكم ذين كهري ذين كهارن مني أنيرا علموا حنوجاي من الله رب وين عدي ما وحيدا لا تعلمونه، أوكى، قالوا ينشوا عير عن، يا بنا أدعنا يستغفر لنا، ثم لا فلنا أجابري، تنو بنا كفّكى هذا واجيلا، قلنا بها مستجابوا دعوة إلى نو بري، إن أنا كنا وحن نكون خاطئين، كوا جفاي هذا يا بيامين، إياه دوسف بوقفني، هذا وذاك يوجري سوف تبدأ ب، أيان استغفر لكم. وحن تنبدا في دين ويدين دوانا ربي عليك الربي إنه الربي هو الربي الغفور للطائبين انت طوبتك يا انت الله ادعى في البدن الرحيم بهم الله انت الرميسة المؤمنين ونحر يسبلو فلما قرتي دخلوه قال على يوسف يوسف قرتي سأهو يوسف حضمي إليه إساك أبويه مبادئ لشي وقال فالكول لنه الحكوم يري ادخلوا مصر ما قاله مصر قال إن شاء الله وديه بدونه أمينين في الكعبة بعد أيام والرفع رؤية لي هذا وجه نبضي دشى على العرش كرسي الحكم كقول كيسا وخرج دعى له يوسف يقو شجعا كشجود أيه تخيل في تلك وقتها أيهاي وقال مركز يوسف يري يا أبتي أب هذا وحناي تأويل رؤياي huilla, että jopa silloin, kun merkä ilmeen diivali, sekirän ilmiin miä jo viikaa, alla eskut darmaj, jonka muuhattakoran kuori jollei, aruna, ja alla Arabi, he pukee inu riidikayalle, hakan mitdava, vuoda hassana, haluaa ona fley, lianika, ilahajan iatu, ikäpäjäi, minä sidni apiski, oo jaabaljimit, viikominika, minä bedui, nijiga, ja badio, jonka lajimit. من بعد أن زخر شيطان شيطان دوا سواتي يكذب بيني أنا يا هي وبين إخوتي ولا لا إن الرب أنا يا الرب يا الاطيفه الله بذن. لما ويشأوا دونه إنه أبى هو يسعى كليته أيها العلم الله قوم بنا العاقين مملون أكثرهم مرتب بدن والله علّه